بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان ان النزاع في مقدمه الواجب هل يشمل الشرط الشرعي ام لا ولقد ذهب بعض اعاظم مشايخنا على ما يظهر من بعض تقريرات درسه الى ان الشرط الشرعي كالجهد لا يكون واجبا في الوجود الغيري فسماه مقدمه داخلية بالمعنى العام. كان الكلام في الدرس الماضي في تقسيم المقدمة الوجودية الخارجية إلى قسمين إلى مقدمة عقلية وأخرى شرعية عرفناهما، قلنا العقلية هي ما يتوقف عليه وجود الواجد في الخارج توقفا واقعيا يدركه العاقل مستغنيا عن الشارع مستقلا عن الشارع ومثلنا له بمثال المسير الى الحج قلنا هنا العاقل يدرك أن الكون في مكة المكرمة يتوقف على قطع المسافة بين هنا وبين مكة المكرمة أما بالنسبة إلى الشرق الشرعي قلنا ايضا هو ما يتوقف عليه وجود الواجب في الخارج فلكن المدرك له هو الشارع المقدس والعاقل لا يدرك هذا الشرط بل, بل قد يحكم العاقل قد يحكم العاقل ويقول أن المغمور به في الخارج يقع حتى من دون الشرط فالشرط هنا شرط شرعي لا شرط عقلي مثاله قلنا الطهاره بالنسبه الى المنتزع من قوله صلى الله عليه واله وسلم لا صلاه الا بطهور وننتزع نحن شرطيه الطهاره من خلال هذه الروايه ونقول الصلاه مقيده مشروطه بالطهارة إنما الكلام لماذا ذكر المصنف هذا التقسيم هنا؟ لماذا قسم المقدمة إلى قسمين إلى عقليّة وإلى شرعية؟ الجواب الجواب لنعرف لنعرف أن المقدمة الشرعية، الشرط الشرعي، هل هو داخل في محل النزاع عندما نقول مقدمة الواجب؟ هل تجب شرعا أم لا؟ عندما نقول هذا السؤال، هل نقصد بالمقدمة هنا المقدمة الشرعية ايضا أم لا نقصد فقط المقدمة العقليه هل المقدمة العقلية فقط هي محل النزاع أم لا النزاع هنا في مقدمة الواجب كما يشمل الشرط العقلي المقدمة العقلية يشمل ايضا الشرط الشرعي المصنف يقول في الجواب في الجواب قد انكر بعض اعاضم مشايخنا لعند المقصود هنا الشيخ نائلي وبعض يقول لعند المقصود هنا الشيخ الانصاري عليه الرحمن الله الفرق الموجود هنا البعض من الاطاطين انكر دخول الشرط الشرعي في محل النزاع. قال النزاع هنا في مقدمة الواجب مختص فقط وفقط بالمقدمة عقلية ولا مجال ولا مجال لدخول الشرط الشرعي في محل النزاع. عجيب لماذا يقول؟ لأن الشرط الشرعي لأن الشرط الشرعي يقول كالجزء الداخلي كالجزء الداخلي الكلام الذي ذكرناه في الجزء الداخلي وبسببه أخرجنا المقدمة الداخلية كالركوع كالتشهد، كالسجود وبقية الواجبات التي هي الجزء الصلاة كما أخرجناها من المقدمية أطلاف هنا إما أخرجناها من المقدمية كما قلنا أو لا قلنا لأنه يلزم اجتماع مثلين الوجوبين هنا يقول كما قلنا هنا نقول هنا تماما الشرق الشرعي حكمه هنا كحكم المقدمة الداخلية كحكم الجزء فإن الأمر بالكل فإن الأمر بالكل هناك كما قلنا هو عين الأمر بالجزء إن قلت المولى قال صلي وهذا أمر بالكل فكيف يكون عين الأمر بالجزء مع أنه لم يقل لا ركوع، ومن لم يقل هذه الأمور إنما قال أقم الصلاة صلي الجواب قالنا سابقا هذا الأمر بالكلي هذا الأمر بالكلي ينحل إلى عدة أوامر بالاجزاء المولى حينما قال صل كأنه قال اأتي بالركوع اأتي بالتشهد اعتي إلى آخرين فالأمر بالكون هناك أمر بالجزء أمر بالجزء فإذا كان الجزء مأمورا به بالأمر النفسي لأن الأمر بالصلاة أمر نفسي فكيف يمكن أن نأمر به مرة ثانية بالأمر هذا يلزم منه اجتماع وجوبين على شيء واحد هما حاله نفس الكلام نقوله هنا يقول هذا القائل المولى عندما قال عندما قال صلي مع الطهارة عندما قال هكذا صلي مع الطهار عندما قال هكذا فهنا فهنا عندنا أمور ثلاثة المولى عندما يقول صلي مع الطهارة صلي مع السافر صلي مع القبلة الى اخر عندما يقول هكذا هنا صلي مع الطهارة باعتبار يام الخارج الشرعي صلي مع الطهارة هنا عندنا أمور ثلاثة عندنا نفس المقيد وعندنا القيد وعندنا النسبة بينهما بين القيد والمقيد وهي المسمات بالتقييد عندما نقول زيد قائم زيد جالس زيد عالم زيد له معنى زيد له معنى وجالس او قائم او عالم له معنى الآخر وهذا يقودنا الى بحث الحمل الاول الذاتي والحمل الشائع الصناعي يعني الحمل المصداقي الوجودي الخارجي حتى عندما نقول زيد قائم هنا عندنا امور ثلاثه عندنا زيد وعندنا القيام وعندنا الارتباط بينهما اللفتة بينهما زيد شنو معناه زيد انسان عد. والانسان حيوان النورة زيد تعريفه انسان اما تعريف قائم فيختلف عن تعريف زيد تعريف قائم نقول القائم ذات ذات ذات اعمل من زيد ذات ثبت لها القيام المخدر. نعم في الخارج في الخارج زيد والقيام اتحد أطبخه واحد أما تعريف زيد شيء وتعريف قائم جامد عالم شيء حظي عالم تعريفها ذات ثبت لها العلم جالس ذات ثبت له الجلوس الاخر في الخارج من حيث المصداق اتحد اتحد مصداقا اما هويه زيد تختلف عن هويه القين هذا الاتحاد اوجد نسبه بينهما فقلنا زيد قائم زيد والا هذا ليس هو ذاك وذاك ليس هو ذاك ليس من قبيل إنسان وحيوان الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان فهذا هو ذاك وذاك هو هذا والاختلاف بينهما بالاعتبار أو بالإجمال والتفصيل هنا نقول إذا قال المولى إذا قال الشارع لا صلاه إلا بطفور الطهور قد يكون فيه وم وقد يكون وضوء وقد يكون ايضا غسل المهم الطهاره اذا قال لي مع الطهاره هنا هنا عندنا امران او ثلاثه هنا عندنا الصلاه شيء عنوان مستقل وعندنا الطهاره عنوان مستقل لكن الشارع لكن الشارع لكن الشارع ربط بين هذا وهذا هذا واضح إلى هنا ربط بين الاثنين وقال صلينا الطهر صليت بقيد أن تكون طاهرا فهنا أمور ثلاثة عندنا الصلاة وعندنا الطهارة وعندنا النسبة بينهما وهي الربط بين الصلاة وبين الطهارة خلنا نغير المصطلحات بدل الصلاة نقول المقيد وبدل الصهارة نقول الخيد وبدل النسبة بينهما نقول التقييد التفت إلى الدليل تحتاج إلى التفاق هذا الآائل الشيخ النائم أو الشيخ العنصاري عليهما الرحمة هذا الآائل يقول الشرط الشرعي كالجذ كالمقدمه الداخليه فاذا كان مأمورا به فإذا كان كان الشرط يعني مأمورا به بالامر النفسي فلا يمكن ان يؤمر به بالامر غير كيف يقول التفتي يقول المولى عندما يقول صلي بقيد صلي بقيد ان تكون طاهرا مغتسلاً متوضعاً أو متيمنا هذا شنو معناه؟ هذا شنو معناه؟ هذا معناه هذا معناه تقييد الصلاة هذا معناه تقييد الصلاة يعني الصلاة لا تكون إلا إلا إلا بهذا القيد صحيح؟ فإذا التقييد التقييد أصبح داخلا أصبح داخلا في الواجب النفسي فأصبح جزءا أصبح جزءا من الواجب النفسي كما, كما نقول صلي مع الرقوع صلي مع السجود يقول هذا على أذن تلك. هناك في المقدمه الداخليه قلنا الاجزاء هي عين الواجب والواجب عين الاجزاء هنا نقول ايضا الواجب عين الشرط الشرعي ها لكن شويه بتصرف بنوع من نتصرف هنا الطهاره شيء الطهاره هنا ليست كالركوع هناك هناك الركوع مو شيء مستقل عن الصلاه الركوع السجود التشهد هم قوام الصلاه هم قوام اجزاء ذاتيه للصلاه هنا الطهاره مو جزء ذاتي خارج ها شويه هنا راح نتصرف هنا راح نتصرف نقول الطهاره صحيح خارج الطهاره خارج الصلاه بدليل تكون قبل الصلاة تكون قبل الصلاه فهي أمر شرعي خارجه إذا كان خارج فكيف تصبح كلب قدمه؟ يقول ها نقصد التكهيد مو القيد ما هذه العبارة طبحت؟ السادة من هنا يعني لو أن الشيخ يغير مكان يشعر مكان كله السادة طبعا حطنا من الأرض السليل هكذا حكمه لأن السادة من المفتقل حتما لكن الشيخ قال في المكان بين السيد والساد خب إذن واضح إلى هنا القائل يقول القائل يقول عندنا هنا خلاص وعندنا طهارة انطل كيف تقول الطهارة كالجزء الداخلي مع أن الطهارة خارج يقول أنا لا أقصد نفس الطهارة ما أقصد نفس هذا الماء لا الطهارة صحيح خارج الصلاه لكن انا عندما اقول الشرط الشرعي كالجزء الداخلي شنو مقصودي مقصودي تقييد الصلاه بالطهارة المولى يقول لا صلاه الا بطهور يعني المولى قيده قيده مقيد بالقيد قيد الصلاه بالطهاره فنحن نقول الصلاه شيء صحيح والقيد شيء صح. لكن التقييد تقييد الصلاه بالطهاره هذا امر داخل لماذا نقول داخل لان خلي جرب المخلف يصلي من دون طهاره ما من دون طهاره ما تصير صلاه شرعيه ما تصير صلاه عندنا صلاه صلاة هذا في الخارج وقعت افعال وحركات لكن صلاه شرعيه لم تحدث لان الشارع قال اريد صلاه مقيده بالطهارة فالمولى هنا هنا يقول لا وجود للصلاه الا بالقيد لو لم تاتي بالصلاه مع القيد فكأنك لم تصلي فكانك لم تركع فكانك لم تسجد ما إذن التقييد داخل اخو لكن التقييد لكن التقييد التقييد هو شنو التقييد شيء في الخارج لا التقييد كان نسبه كان نسبة ما عندنا في الخارج شيء اسمه نسبه رابطه النسبه الرابطه امر امر انتزاعي ينتزع من زيت والقيام بعد ان يتحد ننتزع منهما نسبة القيام نقول زيت قائم نسبة القيام الى زيت هنا ايضا الصلاه شيء الطهارة شيء لكن التقييد تقييد الصلاه بالطهاره هذا هو الشيء الداخلي اصبحتها الجزء الداخلي ما اجل واضح المقدار. أتفضل. أتفضل في المقدار. هذا المقدار زيد علينا مليارات كثيره على هذا اتفضل كلمه مثل هذه مليارات كثيره خاصه في برنامجنا هذا الاشكال موجود هذا الاشكال الحاجه خلينا نشوف من الجواب الاشكال اعيده ولو واضح هل الم... القائل يقول الشيخ النائني عليه الرحمه يقول نحن نقول الشرط الشرعي لا يدخل في محل النزاع لماذا يقول لأن الشرط الشرعي كالمقدمة الداخلية يعني كالجزء. كالتو نعم أكي شويه فوارق بينهما بين الجزء الحقيقي وبين الشرط الشرعي لكن هذه لا نلتفت إليها المهم أن الشرط الشرعي لا يدخل محل النزاع لماذا؟ يقول دليلي على عدل الدخول اقول كأنه هو كل جزء الداخلي يعني حال الوضوء حال الركوع حال الوضوء حال السجود كما أن الصلاة لا تحصل إلا بالركوع والسجود والتشهد إلى آخره نقول أيضا الصلاة الشرعية لا تحصل إلا بالطهارة فأصبحت كل جزء الداخلي الجزء الداخلي والجزء الداخلي مأمور به بالأمر النفسي، فكيف يتعلق به الأمر غير هذا اجتماع لواجبين على شيء رحمه الله. إن قلت أيها المصنف القيد الطهارة الوضوء الطهارة أمر خارجي هذا الماء هنا. وهذه الصلاة هنا كيف تقول هذا من ذاك يقول أنا لا أقصد نفس القيد لا أقصد نفس القيد إنما أقصد التقييد تقييد الصلاة تقييد الصلاة بالطهارة هذا التقييد داخلا داخلا داخله داخله خذ تقييد التقييد, التقييد. نقول له وليكن التقييد امر داخلي يقول اذا قبلتم دخول التقييد في المقيد فالقيد داخله متبع عجيب لماذا يقول التقييد شنو هو التقييد النسبه ما عندنا في الخارج شيء نسبه التقييد لا التقييد امر انتزاعي انما يحصل التقييد بحصول منشئ انتزاع التقييد ومن شأ انتزاع التقييد هو القايد القايد الطهرة فإذا دخل التقييد في المقيد يدخل معه القايد لأنه لا وجود للتقييد إلا بالقيد اتضح إلهنا اتضح إلهنا شيخ معرفة واضح في الله شيخنا لا اشتقي الامر انتزاع تقيده القيد امر انتزاع انت فلا مكوج الحقيقيه اسلام لا لا ما امر شو يكون داخل بول مولاي يقول لا صلاه الا بطهور صحيح كما لو قال لا صلاه الا بفاتحه الكتاب صحيح الفاتحه نشر كلام هذا من ذا؟ لا صلاه الا بطهور لا صلاه الا بفاتحه الكتاب لا صلاه الا بها او لا صلاه للملتفتين يعني لا صلاه الا بقيد عدم الالتفات في الصلاه فكيف تقبل سيدنا هناك لا صلاه الا بالفاتحه ما تقبل هنا فاتحة الا بالفاتحه اما ان هذا فترفض هذا، او تقبل ذات تقبل هذا ايضا انت هناك تقبل الفاتحه جزء من الصلاة وهو صحيح جزء حقيقي جزء مر... حقيقي للصلاه هنا نقول كلامك إذا... اذا الماء المكلف صلى من دون طهاره صلاته شرعا مقبوله شو شرع ركزت صلاة؟ لا شرع لك الصلاه نحن كلامنا في الشارع نحن نقول الشرط الشرعي لا تتم شرعا بالصلاه الطهر ماهو الطهر بالغائل مولى حي مول إحنا قلنا الداخل في في المقيد ليس الطهر ليس, ليس ليس ليس نفس الطهارة التقييد بالطهارة داخل صحيح صح التقييد المولى يقول لا صلات إلا بقيد الطهر وما معنى بعد الروايه صحيح وهذا ما يقول المتشكل وهذا ما يريد المشكلة نصل إليه إذا كان التقييد داخلا في الصلاة والتقييد أمر ليس ملموسا في الخارج إنما هو أمر امتدائي ومتى يمتدع بوجود منشأ انتزاعه فإذا دخل التقييد في الصلاة دخل معه منشأ انتزاعه أيضا فيدخل القيد في الصلاة فيصبح القيد مأمور به بالأمر النفسي فلا يمكن أن يتعلق به الأمر فكيف تكون مقدّمة؟ أحسنتم. هذا ما يقول المفشك الثاني. هذا الكلام منا؟ تقبلون؟ خُبَارَكُ الله فيكم. الإشكال واضح إلى هنا. الإشكال واضح إلى هنا. طبّقي عبارة الإشكال فقط. شوفوا قال ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا قدس الله أسرارهم جميع على ما يظهر من بعض تقريرات درسه إلى أن الشرط الشرعي ك ك كالجز واضح أعفى كالجز يعني كالمقدمل الداخلي لا يكون واجبا بالوجوب الغيري خس مي في ترسم شو نسميه إذا ما كان يقول وَسَمَّهُ مقدمه داخليه بالمعنى الأعلى يعني المقدمة الداخلية على قسمين مقدمة داخلية تكون جزء مركب وقد تكون خارج فنسميه مقدمة داخلية بالمعنى الأعلى كالوضوء مقدمة داخلية بالمعنى الأعلى. باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به المامور به يعني شنو يعني شنو نسميها المقيد مهم المامور به وجزء له وجزء له فهو واجب بالوجوب ها بالوجوب نفسي انقل شيخنا رحمك الله التقييد شيء القيد شيء والمقيد شيء ان تقول التقييد تقييد ما عندنا في الخارج تقييد ما عندنا يقول ولما كان انتزاع التقييد انما يكون من القيد فكم مصطلح اصبح هنا عندنا ثلاثة مقيد تقييد قيد صحيح مثل زيد قيام والنسبه بينهم ولما كان انتزاع التقييد انما يكون من القيد من القيد لماذا يقول اي منشا انتزاعه هو القيد في الخارج اذا ما عندنا قيد يمكن انتزاع التقييد لا بد من منش قال والامر بالعنوان المنتزع شنو هو يصير العنوان المنتزع التقييد صحيح هذا عنوان منتزع من وين منتزع من القيد من والأمر به بي... شوف هاي المقدمات انت... كلها تخرج النتيجه ولا امره بالعنوان المنتزع يعني التقييد امر بمنشئ قضائي فاذا دخل التقييد في المقيد دخل معه ايضا يقول له تعال اني وين رايح وين رايح يقول له ارض يقول له خذني وياك انت مالك مكان من دوني انت مكانك يعني من باب التشبيه من باب التشبيه كأننا دعونا عالما إذا الملابس ذهبت هو شي يقول يقول عمد يخذونه ويأخذوا انت أنت من دون ما لكم مكان ملابس العالم من دون العالم وقالها وقال فاذا ذهبت يقول خذني معك هو لا تقيد متى ما راح أراد أن يدخل في المقيد القيد يقول له تعال أنت من دون ما تقعوا شيء وخذني من فدخول التقييد دخول للقيد لماذا لان دخول المنفزع دخول لمنشئ انتزاع فالقيد يصبح ايضا مقبور به بالامر النفسي فكيف يتعلق به الوجوب غير هذا محال قال اذ لا وجود للعنوان المنتزع يعني التقييد الا بوجود شأن تزاعه؟ فكيف؟ فيكون الأمر النفسي المتعلق بالقيد؟ فاعن بالصلاة المتعلق بالتقييد صحيح؟ تقيدها بالطهارة متعلقا ها متعلقاً في المقابل القيد أنا قيد قبل شوية مقيد مقصود الصلاة مقيدة وإذا كان القيد واجباً نفسياً فكيف يكون مقدماً؟ فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب غيري هذا محال وانت همكمل ليش محال لأنه يلزم اجتماعه اجتماع وجوبين مثلين على شيء واحد وهو محال وانت كلامه ورفع محاله الاشكال واضح الاشكال راضحاً الجواب الجواب وهذا الإشكال إذن الأشكال كان لكن هذا الإشكال لا يستقيم هذا الإشكال عندنا ما مقبول مو عندنا فقط نحن لا مو عندنا نحن فقط حتى عند المحقق الشيخ الأطفاء الشيخ الأطفاء صلى الله نفسه الذكية ناقش النائني في درسه ناقشه قشه مناقشات الجواب الأول عن المناقشة الأولى والمناقشة الثانية فهذه المناقشات للشيخ الصهاني عليه رحمه قال قال شوف قال ولكن هذا كلام ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة المصنف يقول يعلق وهو على حق في مناقشه يعني الشيخ مأي المناقشه ناقشه بماذا اولا أولا أليه معكم وهو على حق <تصفيق> أفضل. <تصفيق> أفضل. وهو على عفنه، عفنه، وهو على عفنه، وهو على عقل فينا، لا عفنه، لا عفنه، لا الاستباحة أحياناً وأخرى، ال الأخطاء النصية في الصحف أو العقلية، وهو على حق في مناقشاته أحياناً. من <تصفيق> دعاء الكلام يؤدي أحياناً فمن هنا يقولون بالخطير ومن هنا يصف على الخطير أن يراعي في صوته أحياناً يعني تكرر التصاعد تؤدي إلى ضيع بعض الأفكار إلى آخره أما نحن بعد بعض توضيحها توضيح الموازين سوياً خو أما أولاً فلأن القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو إني. المناقشة الأولى المناقشة الأولى نقول للشيخ النائني نقول أنت عندما قلت أن التقييد داخل في المطيد فهو مأمور به بالأمر نفسي ولا يمكن تعلق الوجوب الغيري سؤال. سؤال ما المقصود بالدخاله هنا ما المقصود بالدخالة عندما تقول دخيل عندما تقول التقييد داخل ما مقصودكم ماذا تقصد التقييد داخل في أصل الغرب في أصل الغرب أم أم لا التقييد التقييد داخل في فعليا وجود الغرب في خارج في فعليا الغرض التقييد داخل في اصل صلب صلب الغرب أم لا في تحصيل في فعليا في تحقيق الغرض والفرق بينهما الفرق أمر واضح يقول مرة نقول مرة نقول أن التقييد داخل في أصل غرض الشيء يعني, يعني هذا الشيء هذا الشيء لا وجود له اصلا إلا بالتقييد شوفوا كما الانسان لا وجود له عفوا كما نعم كما الإنسان لا وجود له الا بجزئيه في الخارج هذا معناه دخيل في اصل وجود الشيء كذلك ايضا نقول هنا في التقييد ومرة اخرى نقول لا ومرة نقول لا التقييد مو داخل في اصل الغرض لا, لا. داخل في فعليه, فعلية يعني اصل الغرض موجود اصل الغرض موجود بالتقييد وبدونه بالقيد وبدونه لكن لا لكن تحقق الفعليه تحقيق المصلحه في الخارج تحقيق وجود الشيء فعلا في الخارج تحقيق مصلحته في الخارج لا تكون إلا طع هذا القيد خلص توضيح البعض ضارب هذا المثال ما ادري كده كانكم كده كتاب مستشار في بلد احنا هذا الشارح هنا ضارب هذا المثال سيد هذا الشارح نفسه ولا لا نفس الشرح خب البعض ضارب هذا المثال ضرب هذا المثل يقول لإيضاح لتوضيح هذا المطلب، أصل هذا المثل في, هذا هذا المثل في أن القيد داخل في أصل أو القيد داخل في فعل يقول إذا جئنا إلى شرب الدواء، شرب شرب الدواء شرب الدواء داخل في اصل الغرض أو في مصلحة الغرض والفرق بينهما والفرق مرة نقول. مرة نقول شرب الدواء شرب الدواء مقيد بالمرض بالمرض بالمرض ومرة نقول شرب الدواء مو مقيد بالمرض مقيد بالشرب بعد الأكل أكو فرق بين المقام أكو فرق بين مرة نقول الدواء لا مصلحة منه إلا إذا كان الإنسان مريض مرة نقول لا إذا واحد شرب دواء بعد الأكل هم يستفق هم يستفق فإذا كان شرب الدواء متوقف على المراض فهو قيد داخل في أصل, أصل الغرب إذا لا شرب الدواء بعد الأكل فهو داخل في فعل يعني في تحقيق المصلحة، تحقيق فائدة مصلحة الدواء إنما يكون بعد الأكل كل واشرب لا تشرب من دون أكل يعني حتى لو كان إنسان مريض وشرب قبل الأكل ما يخسر على فائدة هذا إذا قلنا أن شرب الدواء متوقف مو على المرض لا على شرب الدواء بعد الأكل. فإذا قام الإنسان مريضًا ولم يأكل وشرب الدواء لا لا لا يستفيد شيئاً شوفوا بعد قضية على كل حال المرض موجود لكن نقول مرة أكل أو مو أكل متى ما مرض شرب خلق فنقول هنا صاعدة الدواء متوقفة على أفضل المرض مرنا نقول لا لا بد أن يكون بعد الاكل فهنا نقول فعليه الدواء، مصلحة الدواء، فائدة الدواء. إنما تتحقق صحيح لكن، فشوفوا هنا هذا موردنا من هذا المثال، موردنا من هذا القبيل. موردنا من هذا القبيل. يقول فإن شرب الدواء فإن اتصاف شرب الدواء بالمصلحة يشترط فيه حصول المرض فحصول المرض قيد داخل في أصل الغرض يعني في أصل اتصاف الفعل هو شرب الدواء بالمصلحة أما, أما لو قلنا شيء آخر أما لو قلنا شرب الدواء استيفاء المصلحة منه متوقف على تناوله بعد الطعام. بعد الطعام إحنا يصير داخل في فعلية في فعلية الغرام. المرض أصل الغرام لا, لا اعتبر المرض أصل غرام. اعتبر الشرب بعد الاكل في الفعلية فعلية في فعلية فيلمه. هذا واضح يا صديق؟ نفس الكتاب. يقول المصنف ماورنا من أي قبيل؟ أنتم عندما تقولون، أنتم عندما تقولوا أن التقييد أو القيد دخيل دخيل في ماذا؟ في أصل الغرب يعني في اصل وجود الشيء او لا في فاعليه الغرض في فاعليه الغرض ان قلتم ان قلت القيد داخل في اصل الغراب في اصل الغرض فهنا فهنا يكون القيد يكون القيد يكون القيد جزء داخل التشتر الى الصلاه الصلاه وجود الصلاه متوقف على الواجبات العشر فيها على سوبيات الاحرام وعلى وعلى انك يعني الصلاه لا تكون اصل وجودها اصل غرض الصلاه متوقف على حصول هذه الامور ان قلت مولودنا من هذا القبيل من هذا القبيل تكون يكون الشرط الشرعي جزءا جزءا يكون جزء داخلي يكون جزء داخلي لا يكون شرط شرعي اصلا ما أبي أعيده مرتان يقول المستشكل يقول الشيخ الاصفهاني إن قلتم أن القيد هو داخل في أصل وجود الصلاة يعني لا تكون الصلاة صلاة إلا بهذا القيد هذا يعني أن حال الصهارة كحال ركوع هذا إخراج للشرط الشرعي من الشرط الشرعي إلى الجزء الداخلي صحيح فلا يكون شرطا شرعيا في الأصل ماذا بياضي واضح يصير إذا قلتم أن الشرط الشرعي حاله حال الركوع والسجود هذا يعني أنكم نقلتم الشرط الشرعي من المقدمة الخارجية ونحن الكلام هنا في المقدمة الوجودية الخارجية صحيح؟ هذا يعني ناقل الشرط الشرعي من المقدمة الخارجية إلى المقدمة الداخلية فبعد خرجوه بشرط شرعي ما أدلوا واضح هذا المقدار واضح شو قال قال فإن كان من قبيل الأول أو أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو اما ان يكون هذا القيد اما ان يكون دخيلا في اصل الغرض من المامور به يعني الصلاه او واما ان يكون دخيلا في فعليه الغرض منه ولا ثالث تختارون ماذا فان كان من قبيل الاول وقد كنتهم الدرس الثاني وصلى الله على محمد وآله وآله وآله وآله وآله